يا الله وين القاعده نهج الابرار منهج اسامه واقفن للصعائب لاجل الشريعه شن غار الطيار مداهن المرتد ما صار خايب وين التحاكم للشريعه يا الخيار قولوا من الليل المطمات جايب بيعت واختر ما قريته والأخبار للرافض مداهن يقولوا حبايب برضه المكله للكفر عاليه الدار راحت الناس للسلوليه لعايب يرضى المدد كيف السيادة الكفار وين الرجال ترد روسا الركائب يا اهل يا اهل الحكم وين الابصار وين العقيده وين جيش الطلايب قامت خلافه يا عرب مثل العصار شنت على الكافر قويه الحرايب اميرها من نسل قاتم الاطهار مدوا يديكم نرقى فوق السحايب وختامها والله ما نحرف اقدار الارض للي نهجه اليوم صاي